الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وتل ما على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصدينا المصنف رحمه الله في هذه الجنة أن من وقع منه قبول الورطية وتم هذا القبول بعد وقاة النوصي فإنه حينئذ لا يصح رده لها ولا رجوعه عن ذلك القبول والسبب في ذلك أنه إذا أوصى شخص إلى شخص آخر بوضية فقبلها على الوضع المعتبر فإنه تثبت ملكيته لتلك الوضعية فلو قال زيد من الناس أوصيت لعمر بعشرة في آلاف ثم قال عمرو لما أخبر أن زيدا توفي وأوصى لك بعشرة قال قبل فإذا قال قبل بعد وفاة الموت فقد ثبتت العشرة ألاف ملكيتها له فإذا قال بعد ذلك رجعت عن القبول فقد رجع عما ينلك ورجوع الإنسان عما ينلكه لا يعتد به فلو أن شخصا يملك بيتا قال هذا بيت ليس سريع وليس المراد به على وجه الإقرار وإن المراد أنه يريد أن يخذ ملكيته عنه لا على وجه الهبى ولا على وجه الصدق ولكن هكذا فإنه لا يتح رجوع المالك عن الملكية بعد ثبوتها على الوجه المعتبر وحينئذ نقول إن قبولك بعد وفاة الموطي يثبت ملكيتك بهذا الشيء الذي يبطي به إليك وحين يدين إما أن يتصدق به أو يهدى تصر فيه أما الرجوع فلا يعتد به وهذا كما ذكرنا لأن شبه قول جمهر علماء رحمه الله إن الرجوع بعد الثبوت بعد الثبوت الملكية ليس لها هناك العلماء ما قال هو أن يرجع لأن الأسان حر في نفسه فله أن يختار في وقت يرى من النصر حتى أن يقبل وله أن يختار الغد في وقت يرى من المصرحة أن يرده نعم ويجوز الرجوع في الوقتية يقول المصنف رحمه الله ويجوز أن يباحل المسلم إلى وصى بوقية أن يرجع عنها وذلك أن الإجماع منعقد على أن الوقتية ليست بعقد لازم في أول الحال تعرفون تقدم معنا أن العقود منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز والذي يوفق للجوم إما أن لازم من للطرفين أو يكون لازم لأحد الطرفين ديننا هذا وفصلنا في المقدمات الغيوع وعند الكلام على ذات الخيار هنا الوصية في الأصل عقد جائز في حق أحد الطرفين لازموا في حق الآخر لأن الموصي من حقه أن يغير ويقدم ويؤخر ويبدل في وصيته ما نمومه هذا حق من حقوقه وعليه أن يشبه إجماع بين العلماء رحمه وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى لأنه لو ضيق على الإنسان في وصيته لما أمكنه أن يتدارك كثيرا من المصالح ولما أنكمه أن يدرى عن نفسه كثيراً من المفاكمة فلو أن الشريعة ضيقت على الموصل أن يرفع عن وفيته لتحاشى الناس الوطية لأنهم يعلمون أن أي وفية يقومون بها سيرزمون بها وحينئذ كان من رحمة الله سبحانه وتعالى وفيد عبادي كما قال ولما أن يذكر على المسلم في رجوعه في وفيته فيقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير على حسب اختلاف الأوقات والأجنة والأحوال فلربما كان في وقت يرى من المصلحة أن يوصي بغير الوارث فيوصي بثلثه أو بربع ماله إلى قرابة له لا يلتون ثم يشاء الله فتكسر ذريته وتتغير الأحوال وحين تكون ذريته أحرث ما تكون إلى هذا المال فيقوم من المصلحة أن يوضي الوصية بالسبيل وأميغ الوصية بالرضو وأميغ الوصية لغير الوارث وأن يقدم ورثته الذين هم أحوش وهذا لا شك كما ذكرنا في رحمة من الله ويسع العباد كما ذكر الظلماء ومنعشارة إلى هذا القراط في كتابه الذخيرة قال إن الله سبحانه وتعالى بي أن الله تعالى تدارك عباده برحمته حينما وسع عليهم بالرجوع عن الوصية فلو لم يذلك الإنسان رجوع الوصية لصارت الوصية محل ضرر على الناس من جهة ولا تحاشى الناس الوصية الرجول يقول يجول يعني يباح فمن أوصى وصية وراء من نصحها أن يلغيها ويكتب غيرها أو يلغي بعضها ويثبث بعضها الأمر إليه وهذا شده إجناع بين العلماء رحمه الله وفيه أثر عن عمر بن خطاب رضا الله عنه رواه بإمام بيهق في السنب أثبت فيه مشروعية الرجوع عن الوصية الرجوع يكون بالقول ويكون بالشعب الرجوع بالقول يكون صريحا ويكون ظنينا الرجوع القولي الصريح رجعت عن وصيتي كذلك أيضا فيما يدل على لغائها قد طلت وصيتي ألغيت وصيتي لا تنثب وصيتي أطلتها ونحن ذلك من الأنفاق الدالة على أنه قد رجع عما وصّى به فإذا قال ذلك فإنه تبطل الوصية رجعت عن وصيتي أطلت وصيتي فسختها لا تنحد الوصيتي هذا كله من مما يدل على أنه لا يريد هذه الوصية وأنه غير راغب في تنفيذها لكن الرجوع الفعلي قد يكون هناك رجوع بالتصرفات الرجوع الظني طبعا هذا الصريح أبطنتها فسختها رجعت عنها هذا الصريح لكن الرجوع الظني أن يقول يا محمد أوصيت لك بهذه الفيام الآن وقفا ثم بعد ساعة بعد يوم بعد شهر بعد أسبوع قال يا أولادي السيارة بيعوها وشددوا بها دين فعلنا أنه لا يريد تنفيذ الوصية الأولى وإلا ما يريد أن يرجع عنها حينما جعلها في السداب الحقوق فألا هذا إذا رجع فراحة أو رجع ظننا مثل ما ذكرنا بالتطرفات بالبيع بالهباء مثلا كان قد وصى لديه وقال هذا البيت يعطى لبن عني فنان وبن عنه ليس من الواردين فوصى لغير وارد ثم شاء الله عز وجل أن قال لهم بعد ذلك في وقت بزمان قصير قويل قال لهم هذا البيت دعوا ثم افعلوا بثمنه كذا وكذا خارجا أن أصابه أولا نعلم أن هذا التصرف يدل على أنه قد رجع عن رسية الأولى وألغاها دينا المصنف رحمه الله نشروعية الرجوع هنا هذا الرجوع القولي الرجوع الفعلي لذل أن يتفرف بالفعل لذل أن يديع للقول يتفرف بالمعاطى فمثلاً يقول يا محمد هذا الختاب وصية مني لك بعد موتي هذه وصية بالكتاب ثم جاءه شخص وقال له بعد أن وصى عن الكتاب لمحمد جاءه شخص وقال له يا فلان هل تبعني هذا الكتاب بهذه المئة؟ فأعطاه الكتاب مناولة وقضض المئة فتصرفه بالفعل لأنه أعطاه ودعه أعطاه لاغ ويوجد أرهاء هذا هكذا لو فعل فعلا استنفذ به ما به مثلا أن يكون المصى به طعام فأكله او أعطاه أولاده ليأكلوا أو تصرف به بالفعل إن هذا الفعل يجب إغاء الوصية الأولى وإثبار الفعل الثاني سواء كان وصية او كان غير ذلك بينا رحمه الله أنه يدوذ الوتوح وقال يدوذ لا يدد ولا يحرم ولا يكره تحل الإباحة مستوى الطرفين هذا أمر إليك متى ما رأيت النصوحة أن تقدم في او أو فيها فإن ذلك راجع إليك سواء وجد السبب للوجوع أو لم يوجد فالإجمع قائم أن من حقك أن تغير في وقيتك سواء وجد السبب يقتضي هذا التغيير او لم يوجد سبب لكن المنظر في الحقيقة أن من أراد أن يرجع عن وصية أن يحتاج فالوصايا عندنا وصية منسوخة ووصية متأخرة ناسة فالوصية منسوخة إذا كانت موثقة وموثقة بحكم طاغي وموثقة بشهود أو مكتوبة ومشهد عليها وعليها شهود ينضغي على من يرجع أن يحتاج الوجوع يشهد شاهدين عدلين يوثق هذا الوجوع كما وثق الوصية وأن لا يعرض حقوق الورثة للضياء حينما لا يحتاجوا بتوفيق الوجوع أو الدمالة عليه على, على وجه المعتذر بحيث يرجعوا إليه بعد وفاته وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر إن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر هذه وصية في الحقيقة معلقة. معلقة يقول لها إن قدم زيد ان ذهب عمر إن حصل كذا وكذا إن استقر فلان فأعطوا فلانا وإلا أعطوا فلانا المهم هذه الوصية المعلقة نبني على شر ينبغي علينا أن نتقيب بهذا الشر فإذا قال إن قدم زيد فله أي قد أوصيت له بما وصيت به لعمله عنده عشرة آلاف ريال زيد ابن عم القريب ابن عمه وعمر ابن عمه البعيد فأراد أن يوصي للأقرب ثم الأقرب فقال هذا المال لزيد بشرط أن يقدم يعني قبل وفاته فإذا كان ما قبل وفاته قال فإنه لعمر هذا معنى قوله إن, إن, إن قدمنا زيد فله له, له يعني يملك والوصية التي وصيت بها لعمر من عقار من منقول له يعني لزيد لكن زيد لا يملك هذا الموصى به إلا إلى الحق الشر وهو قدومه قبل الوفاة كما أخبر إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر أي كان هذا الشيء الذي وصى به قال المصنف فإن قدم زيد يعني قبل وفاته لنعرفون ان هذا أمر واضح من مرتب القدوم على عاتق من يقر قبل وفاته فان توفي ولم يقدم زيد فقط استحق زيد وبقي الوصي على ما هي عليه وبناء على ذلك فصل في هذه المساله نقول ان من حيث الاصل اراد المصنف بهذا التمثيل ان يبين لك ان الوصيه المعلقه ينبغي علينا أن نتقيد بشروطها وبالتعليق الوارد ان قد زيد ان جاء الغد وقدم زيدا إن انتهى الشهر إن انتفى الشهر إن جاءت الجمعة إن غابت الشمس هذه كلها وصايا معلقة تعلق بالزمان تعلق بالمكان تعلق بالأفعال أي شيء اشترطه الموصي وكان شرطا معتبرا خاليا من الغرض والإبهان والجهانة فإنه محتكم إليه لأن من حقه يعني الموصي أن يوصي مطلقا ومن حقي أن يوصي مقيدا كما أن من حقي أن يقول والصيف لعمر بعشرة آلاف ولا يعلم ولا يقيد ولا يشترك من حقي أن يقول والصيف بزيد بعشرة آلاف بشرف أن ألا يقدم أمر قبل وفاتي او أن يكون فلا محتاج لأن بعض الأحيان تجدوا يقول هذه عشرة ريال تعطى مبني عني فلان من بني فلان إذا كان المحتاجين وإلا تعطى لبني فنان فمعنى ذلك أننا نصرفها إلى الأول ونصر إليه بشرط تحقق الوجود الحالي ونصرفها إلى الثاني متما تخلق الشطط الأول هذا أمر منعتبر أنه يجب علينا أن نتقيد بشروط الموصل سيأتي شاء الله بيان بعض المساء المتعلقة بهذا إنما أراض المسلم الفنان أن مناسبة هذه المسألة أن نذكرها بعد الرجوع فيها نوع من اللطف وهو أن الرجوع ثارت أن يكون رجوعا مطلقا لشأن أن يقول وصيت لعمر ما كل لا ألغوا هذا الرجوع مطلق وثارت أن يكون رجوعا بقيف لأنه حينما قال إن قدم زيد فله ما وصيت لعمر معنى أنه رجع عن وصيته لعمر بشرط قدوم زيد فصار رجوعا معلقا وبعد ما فرق وهذا من جقة رحمه الله عليه بعد أن فرق من الرجوع المطلق شرعه الرجوع المعلق وإلا في الأرض من فائل الذي يوصي, يوصي به المعلقات يأتي بيانها والإشارة لهم ويخرج الواجب كله من ذين وحد وغيره من كل ماله بعد نوته وإن لم يوصي به قال رحمه الله ويخرج الواجب كله من دين يقول المصنف رحمه الله يخرج الواجب أن يجب على ورثة منه أن يتق الله عز وجل في مورثه فيخرجون من الحقوق الواجبة شراء كانت لله عز وجل أو كانت للمخلوقين فهم مسؤولون أعمال الله عز وجل عن إخراج هذا الحق فالأصل يقتضي أننا نبدأ أولاً إذا توفي الشخص نبدأ أولاً بمعونة التجهيل يجهد يغسل ويكفن ويحمن ويصلى عليه ويضخن كل هذه الأمور إذا احتاجت إلى معونة تغسيل ويحتاج إلى من يغسل أشياء التي توضع في الغسيل نشتري من تركته في فيبدأ أول شيء بمعونة التجهيب يسميها العلماء ومن أهل العلم من قال يقضى قبل معونة التجهيب وهذا لا شك الحقيقة أن تيسر لا شك أنه من أذرض الذر للوالدين ومن أعظم الصلة للقريب ومن أفضل ما يقدم للنيت أن تبرأ ذنته وتقضى الحقوق عن قبل أن يغسل وقبل أن يفعل شيء حتى إذا ترحم الناس عنه وسأل الله لهم نظر إذا به خالص من الحقوق الناس بريء من ذاته وما عنده من الحقوق إلاهم فهذا لا شخص من أفضل ما يسمى يقضى الدين ويبادر به مبادرة تامة إذا قد يفتدع أول شيء طبعا من مؤونة التجهيز ويقضى الدين على القرن الذي ذكرناه ثم بعد ذلك إذا نمت الله الدين وابتدأ بمعومة التجهيز ينضب في أصحاب الحقوق وأصحاب الديون وتسدد هذه الديون كاملة لا يجب للورطة أن يؤخروا شداد الدين لأن كل مغمار حل الديون حتى ولو كان الدين على أقفار على سنوات لا يجب التأخير لأن القاعدة أن من مات حلت دينونه فلو أن شخصا اقترض مئة ألف يسددها على عشر سنوات على عشر سنوات توفي في السنة الأولى بعد وفاة تصبح العشرة المئة ألف حالة ألف. أن يجب أن تسدد فورا والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه مغهونة بدينه يعني معلقة به من صلاة سنانك والعافية وضين المصر كتاب قال تعالى من بعد وصية توصون بها او دين من بعد وصية يوصي بها او دين من بعد وصية يوصى بها او دين فقدم سبحانه وتعالى على التركات على قسمة التركات وإعطاء الظابتين فقوقهم قدم الدين والوصية فواجف يبدأ بالتباب الدين فأمر الدين عظيم فإذا جهد الميز نظر في ديونه العالم والخاطر وديونه فيما بين الله عز وجل وديونه التي بينه وبين العباد فديونه التي بينه وبين الله تباره وتعالى مثل ان يكون عليه دم واجد بفوات واجد الحج او عليه فدية او عليه كفارة دهار مثلا ونحن ذلك من الحقوق الواجدة على من يسد الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمك ديم أكنت قاضيتي قالت نعم قال فديم الله أحق أن يقضى فديم الله حق أن يقضى ثاني بالنسبة للبيون إذا أردنا قضاءها في بعض الأحيان يكون التعجيل لقضائها قد يتظمن بعض الظرع الواضح مثل كثاب السوق ورفق الأسعار فمثلا لو أن الميت توفي وعنده عمار حتى ولو كان يسكن هؤلاء وليس عندهم سكن غيرها فإنه يجب أن يسدد دينه ولو تباع العمار لأن هذا مالو ونسه معلقة مرهومة بدينه قال جزاه الله خيرا بإسكان ورطته ويعالتين ومن يعود بإسكان مستره مدة حياة فإذا وفى لهم فالواجب أن يوفوا له بعد مدين ما تأطم ديونه وتبقى نفسه معلقة مرهونة بالدين وقد ترس وفاءه وأعجب من هذا وأعظم ظلما للميت حينما يكون الميت قد ترك السدادة مثل عنده مزارع عنده أراضيين عنده سيارات ولكن الورثين يؤخرون من أجل كتاب السور حتى يفضل لهم فضل من الإذن وهذا من الظلم للنيت يجد أن يبادر بسداب دين الميت ولا يجوز تأخير سداب الدين لأن ذلك يعتبر مما فيه أوما الحق للنيت المال ومال الميت ولا يجوز أن يحب يحبث الحق عن صاحبه والنيت محتاج أن تبرأ ذنبه حتى يكون حتى اختنى في العلماء في قولي عن السكان نفس المؤمن مرمونة بيدينه قال بعض العلماء مرهونة بمعنى محبوسة لأن الرهن في أصل اللغة الحرف قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة سعيلة بمعنى مفعولة رهينة بمعنى مرهونة محبوسة قال بعض العلماء في تحصيره نفس المؤمن معلقة بمرهونة لديه حتى يؤدى عنه قالوا إن معنا ذلك أنه لا ينأ حتى يقضى عنه يحبث عن النعيم حتى يقضى عنه فيه وإن لماذا معنا نفس المرهونة؟ لأن الحبس إما حبس النعيم أو حبس في عذاب إذا كان حبس في عذاب فهذا الأمر أعظم نصر الله سلامته والعافية فالأمر سج خطير لا ينضل التساهل في حقوق الموتى بقضاء اليمين وهذا يحبن على المية الآخر وعلى كل شخص أن يتدارك الحقوق الواحدة عنه فيحتاج فإذا علم من ورطة المثقبين وأمانة أثنب إليه وضيّن له الحقوق وكتبها وأفضل الحقوق إلى أهلها آه خاصة إذا كان هناك أمر يحتاج إلى, إلى امين وشقة يقوم عليه وأن لا يتساهل في هذا ونستبق في تشهيد الشريعة في هذا الأمر ونصر علماء رحمه الله على همية قضاء الضيور لما فيها من حقوق الإبادة ولذلك حقوق الناس والخلق مبنية على المشاحة والمقارفة وإن من الظلم أن يكون الإنسان قادرا على سداد ديونه ويؤخر الناس في ذلك قال صلى الله عليه وسلم مطل الغميل ظلم يبيح لومه وعرضه مطل الغميل ظلم يعني أن من انتنع من سداد حقوق الناس فإنه ظالم فإذا كان الميت قد ترك سدادا وامتنع ورثته من السداد فأصلح الظلم من جهتين ظلم لأصحاب الحقوق لتأخيرها وظلم للميت حينما ترهم نفسه وتعلم ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء ثم نزل عليه الوحي فقال عليه الصلاة والسلام إلا الدين أخذ أميده جبريل وآمثة. الذي له المنزل والمكان الذي يغفر له عند أول قطرة من دنيه ويبعث يوم يؤمن من الفتان ويبعث يوم القيامة وجهوية عبدا ويزمل في فيابه حتى تشهده دماؤه وجراحه كما قال صلى الله عليه وسلم زملوهم في شهداءه حتى في فيابه فإني شفيع لهم شهيد بين يديهنه فهذه المنزلة العظيمة التي تبوأها الشهيد حتى أُنِن من عذاب القبر لم يفتح عنه حقوق الناس والواجب عند ذكر الزين أن الإنسان اشتاد وأن لا يدخل في الدين إلا محاذة ناسة وإذا دخل في الدين سأل الله المعونة وإذا أراد أن يقترض شيئاً عليه أمران مهناً أولهما أن لا يقترض إلا محاذة شديدة ناسة فإن من نزلت به صاقة وحاجة فأنزلها بالله عز وجل أوشق الله له بالفرج العاجب فجعل الله قليله كثيرا ويسيره عظيما وبرك له ومن نفسه لصبره الله وإذا ضاقت عليه الأمور الحاجة مثل طعام الأولاد وطعام الأهل يستدين لطعامهم يستدين بالسكن بشطة يستأجرها يستجن السيارة وجدت حاجة لنقلهم وقد يكون عدم نقلهم عدم وجود هذه يؤدي إلى بين أكثر هذه حلائط يضطر إليها الإنسان تبيح له الدين وتبيح له المسألة وإذا وجدت الحاجة ناسة بالدين إذا لم توجد حاجة ناسة يبقى الدين فإن الدين في الحقيقة فنجعة ومسؤولية هو بلاء من العدل ولذلك فقال بعد الثلخ الدين هم الليل وذل النهار وقال إبراهيم أدهم حينما قيل له وقد ركب البحر فهذا البحر فجاءت أمواج عظيمة حتى أكادوا أن يغرقوا فقيل له يا إبراهيم ألم تر إلى هذه الشدة قال من الشدة الحاجة إلى الناس فنسأل الله العظيم الضوء الكريم أن لا يدع لنا ولكم إلى نئيم الحاجة يعني يجعل لنا ولك مغنى به سبحانه والفترة إليه فلنقصود أن الإنسان قدر المستطاع يطلق فإذا ضاقت عليه الأمور ووجدت الحاجة أن يطلق دينه لمن يعرف منه السماحة وحسن النفس وطيب النفس ومن لا يضيق بالاستجانة منه لأن مثل هذا حليل له أن يشامح وحري له أن يوصح أن يسا لا يضيق على نفسه مع وجود السعر فإذا وجد غنيا كريما طيبا وفيه خير ويحد معنونة الناس عرض عن أمره أنه إذا كان الإنسان في ضيق الذي يريد أن يسأل رسول الدين ولو كان قريبا يعني أنه في ضيق وأنه سيضيق عليه وأنه في الأفضل أن لا عليه لأن المال الذي في الدين يبارك لصاحبه إذا أخذه على الوجه الحسن ويضع الله فيه البركة سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى فالإنسان تكون فيه السماحة فلا يضيق على الناس بالدين ولا يحرج أحداً لذلك ما أن كان طيب الأمر المهم إذا اقترض هذا الأمر الثاني الذي ينبغي توفره وهو حسن منه أن يذني في قراره في قلبي أن يرض هذا المال عاجلاً أو آجلاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إسلافها الله من أخذ أموال الناس يريد أداءها يعني في نيته وقرار في قلبه والله يشهد المطلع العليف أنه أخذها ليشدد عند وجود اليسر والسعب ومن أخذها يريد كل ما أخذ بين وقضى بين جاء إلى دينا وراه ثم أخذ من فلان وفلان وأخذه تلاعب وهو يعلم إنه منا استطيع السدب ويعلم أنه يستطيع أن يضيح على فلان مع أنه غني فيماطن ويؤخر حتى يئف الحقي ثم ينفلت من التبع لكنه لن ينفلت من عقوبة الله لجل ولو كان غنيا ولو كان الذي يأخذ منها الدين من أغن الناس فالحق حق ولذلك أمر الله بالشهادة الهادة ولو كانت على فقير أن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى به فلا تتبع الهوى أن تأذن فلو كان الذي به الشق غنيا ما تقول إن هذا فقير واستدان هو ضعيف وهذا غني إذن يقول شدعان كذا لا ما جاء أنه أخذ حقا يرده إلى صفه غنيا كان أو فقيرا لا يجود أن يأخذ أموال الناس ويريد إكرافا ويظهر هذا كما ذكرنا بأن يأخذ الأنوال كل الأنوال وهو يعلم مقرات قبل من المستدد وأصلحت عادة الله فمن فعل ذلك فإن الله يستفع عليه باب الاستدراض حتى لا يبالي به في أي أودية جنها لذلك ولذلك ينزع الله الضرس من المال الذي يأخذ وربما دعا الله حفه ونقمته عليه في الذي أخذ فيبني حمارة تكون شبدا في شقائه ومرضه أو يأخذ في سيارة كنوا فيها كنوا فيها حفظ ونهايتهم يا ربالله أو حفظ ولد من أولاده أو عزيز عليه لأنه كما الناس يضر الناس ضر الله به فالنيا مهمة جدا لا يأخذ الإنسان بيه إلا من وجود حادث وضرور وثاني يأخذ مليته في مليته لية صالحة بقرار قلبه مية صالحة كما يستعين الله عز وجل على قضاء دينه بأمرين أعظمهما وأجلهما كثرة الدعاء ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من غلبة الدين وقهر الهجاب فيستعيد بالله من غلبة الدين فمن الأمر الثاني أن يبادل بالسداد ولو عنده ريال واحد من عشر فعالة كل ما تيكثر له سداد قليلا كان أكثر فليرمي فإن هذا من أفضل ما يكون من أبرك ما يكون في السداد الدين لأن مثل هذا حري أن يعينه الله عز وجل ويشأخ له أبواب الفرض لكي لا فعلى في حال الديل على الميت أمره عظيم وليس على الكل أمره عظيم حتى يقولون إن الإنسان قد يؤذى في عبادته وخشوعه والصلاة وطاعته بسبب حقوق النفس فتجد الرجل أخشى ما يكون قلبا فإذا وقع في الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفسه المؤمن معلقة بدينه مرهونة بدينه ولم يفرق بين الحياة الموكل وهذا النبي جعل بعضناه يبحاش الدين ولا يحبه ولا يرضاه جمه يخشى أن يؤثر على صلاحه واستقامته لأن صاحب الحقي إذا طلب حقه أجهف بالإنسان وشوش عليه في عبادته هو وأضره وأيما كان فالدين جائز ومشروع هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم استدام وإن كان بعض العلماء قد اعتذر وقال رسول الأمة صلى الله عليه وسلم نيطف به خطوق والناس كلهم يعونون عليه عليه الصلاة والسلام مثل ما يوجد في الفضلاء والكبراء في الشيخ القبيلة وأمير القبيلة غالبا أنه يدخل في الشفاعات ويواسل معدومين ويواسل محتاجين ومن عرف بالكرم فمثل هؤلاء غالبا يقعون في الدين لكن لهم من الله عز وزي المعونة لأنهم أخذوا الدنيا معونة على الدين ما, ما دام أنهم لا يريدون بها جاهة ولا سمعة ولا فخرة وإنما يفعلون ذلك رحمة بالناس ثم الرحمة حليل أن يحمه الله عز وجل وأن يبارك له في رزقه ونيسر له من أمله ولذلك جعل الله عز وجل للغارمين وهم رؤساء العشاء الخبار الذين لهم مكانا الذين يتحملوا الديون وأهل العلم وأهل الفضل فأتيه خلائز الناس دائمة وأهل الكرم فهؤلاء لا يستطيعون أن يعتدوا والكريم في بعض الأحيان عنده أن يموت ولا أن يعتدوا لصحب الحاجة هذا شيء وضعه الله في القلوب لا يستطيع الكريم أن يتحمل أن يأتيه أحد حتى كان ابن عباس بن يقول رضي الله عنهما في ثلاثة لهم علي فضل ذكر منهم رجل قال رجل نزلت به حاجة فاختارني من بين الناس جاء إلي من بين الناس ووقف عليهم وسألني هذه الحاجة فلا شك أن الإنسان وهذا كان الناس لم يوجد ولم يوجد من المستحيل رجلاً عرف برحمة الناس وتحمل عن الناس وكان ذلك بحسن مية وضاع عليه الأمر أبداً إلا وسعه الله عزوز وهذا شيء لا يخطر على بل ولقد رأينا من العلماء والفضلاء وأهل الفضل العجب في هذا ولذلك لن تجد إنسان كريم النفس ولو استدام إلا تكر... تكر... تففى الله عز وجل بالفعل حينما ذكرنا مثل الدين قد يكون بعض الناس فيه رحمة وبلع... وأفضل ما يكون الكرم وأفضل ما يكون الإحسان في رجل عطوف شفوق رحيم بدور رحيم فتجد وجائم ينظر إلى أخواتهم محتاجات وإخوانهم محتاجين وقرابتهم محتاجين والعجزة في برسل من قرابة فجائم يستجيل لهم ودائما يتحمل فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من الفرج ما لم يخطر له على بال قال رجل باقت علي للأرض بما رحضت في دين الأهمني وأغمني وكان من أفضل الناس في جماعة إحسان وفرم كان من حصار كتاب الله عز وجل ومن الصالحين الأخيار رحمه الله أشتبوا ولم ذكي على الله أحدا يقول إنه ضاق عليه الأمر في مبلغ تذيب حتى وقف عليه الصاحب المبلغ وآداه وسبه وشتمه لأنه تأخر عليه ووعده وأثر من مرة عن يخي فلم يصدعه قال فتكلم علي بالكلام القاسي قال فنزلت إلى بيت الله وكان بمكة قال فتفضل البيت وكان رجلا معروفا بمواساة محتاجين وهذا شيء أبركته عليه رجل أعدل ما رأيت من الرجال تجده بيثه بيت الأيتام والأرام والمحتاجين لا يباري بالدنيا أقبلة أو أجرد من صراحة رحمه الله قال هضاقت علي الأرض وما رحضت ونزلت إلى بيت الله وأنزلت حاجتي بالله سبحانه وتعالى قال والله إني عند المقام أصلي ركعته وإذا برجل تري غني موشق جاء وصلى بجواره قال فتتسلم علي وتبثن في وجهي وناولني كيس وإذا فيه ثلاثة أضعاف المدلغ الذي أحفر ومن أنجل حاجة بالله عز وجل فإن الله لا يخيبه ما أحد أحسن, أحسن إلى الناس وضيع الله إحسان أبدا فما جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن غريب ما رأيت في هذا لأننا ذكرنا من سنة الدين وضيقنا فيها أن الوالد رحمه الله في مرض وفاته إن شاء الله عز وجل هذا شيء أشهد له أنه كان لا يسكنان لا يدالي بالدنيا أقبلة وأجمال هذا شيء رأيته فيه رحمه الله وأشهد الله أني رأيت فيه من الكرم والإحسان إلى الضعفة والمساكين ما الله بيعني فمما حدث أنه جاء في مرض نور فيه رحمه الله وكان عندنا العمار احتاجوا إلى مبلغ من المال فجئته وكان رحمه الله اذا كان عنده اجير يعطيه الأجر قبل نهايه الشهر ما يتركه الى نهايه الشهر هذا شيء اشد ذم و حرمه ما يتركه الى نهايه عمله ولا الى نهايه خدمته قبل اشهر فكان كانت وفاته رحمه الله في اخر شهر جمادى قرابه 22 احتاج الرمان الى المال, المال وكان رحمه الله ما يمسك شيئا من المال فجيته إليه وقلت له أننا نحتاجه مبلغ مبرق وكان هذا بعد خلاص العصر في اليوم الذي سبق وفاكد فتألم وتغير رجله وقال ما له من الآن لكني أرجو من الله أن لا يضيق علي أمرا إلا واشتعه والله ما زاد على هذه الكريمة وأشهد بالله العلم أنه منتهى من الكرنة إلا والذى في القرنة. الذي حدث أنه جاء أحد أبناء العلم من القرابة ولكن القرابة هو بعيدا فجاء لديارة الوالد وابنى العلم هذا كان طالب يدرس من شاء الله المسافر فعند التذلي احتاج إلى مال فجاء للوالد ورحمه الله وسأل الوالد المال الوالد رحمه الله عليه هذا نشوذ له يعني توفي وله على الناشطة ما يقل عن ثلاثة ملايين ما وقفنا على أحد المسأله جيدا ما نعلم أبدا ولا قال لنا لي على حتى أنه في آخر حياتي كان يقول له بعض الناشطة ذلك حقوق عنها قال حياتي كلها ما وقفت على رجلي أقول له أددي أبعد أن شابت لحيتي وبيض شعري أقول أخنو ذلك فالشاهد أنه جاء هذا الرجل يعني انظر إلى تخضير الله عن هذا الطالب لو واجه الوالد ما قبل لكن الوالد كان مريضا فأدخلته في غرفة الضيوب فجاء وقال لي يريد أن يسلم على الوالد فقال الله كان مريضا جدا كان ذليل شمى وشمى الله فاليوم الذي سبق وفاكه فقل له الله يستطيع حقيقة الآن قال لكن لو أنك عدت بعد المعيشة أو الوقت قال سلم عليه وأعطي هذا الظهر هذه الرسالة لا أدني من الذي بداخله يعني انظر إلى تقدير الله عزيزي لو الوالد خرف وأنا أشهد مما رأيك في لو جاء الوالد وأعطاها المبلغ لغضب عليه الوالد أنا أعرف هذا ما يأخذ أبهم إذا أعان أحدهم ما يأخذ من ولو وسعى الله عليه رحمة الله عليك فالشاهد أنه أعطاني هذا الفيء الغرب وأقسم بالله الأبن أن المبلغ الذي يخيه هو راسب الأمنان الثلاثة لا يزيني ولا عيني سيدتي قدمت جلس مع الوارد وخده يسمي الفناء ويقول هذه الأمانة التي أخذها فتغير وجل قال أمانة في شيء ففتحتها فإذا فيها المبلغ الذي يعادل 2400 عادل حقوق الثلاثة العمان وهذا من أغرض ما رأيتنا كلمة لما قال أرجوه لله لا يضيق عليها شيئا إلا وسعى البيض ليس فيه لا شك أن, إن الإنسان إذا من يسد, يسد به حوائد المستاجين ويواكد المقبوبين ويقف به مع الضعف والمستاجين فنا شك أنه الأولى والمنضغي الابتعاد هذا ما لم يقر الإنسان وأما في هذا الزمام فلا شك أن الأمر أضيق كان اول أهل الفضل وأهل الكرم وأهل المال يشبون أهل العلم ويشبون طلاب العلم ويواسوهم لكنهم اليوم قلّ أن تجد من يُكرم أهل العلم وقل أن تجد من يقف عليه طالب العز في حاجة لأحد إلا أذنه وأهانه ولا شك أن الله يأجر طالب العلم على هذا لكن قد تكون النفس عزيزة فتُردي بالإنسان أن يقف هذا الموقف مخاذة أن يكون في ذلك تدعت عليه أمام الله سبحانه وتعالى وإن لا تغير الظلام وتشكت إلا من رحمه ربي وإن كان والحمد الله لا هناك بعض الخير لكن تغيرت الأمور وكان أهل العلم أعرفين بهذا حتى كان العلماء قصة الأوزاع المشهورة كل هذا تحملوا فيه حقوق الناس أيما كان يبتعد الإنسان عن الدين ما لم يحتج إليه وكانت من المؤمنين نيمونة رضي الله عنها فكذيا وتستدين كثيرا تستدين كثيرا فقيل لها في ذلك فقالت ما أترك الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله أنه ومن أخذ فيريد ويكلافها أترقها الله تعول على أن الله لا يخيلها ولم يخيلها ربها سبحانه فقد قضيت ديونها وكفيت حاجتها فمسهب الله نبي الله عشر كيوم يغنيا من فضله ويرفينا بحلاله عن حرامه بيّن المصنف رحمه الله أنه يبدأ بالتن. هناك مسألة تقدمت معنا مسألة للدخام وهنا بيّن أن الدين وحقوق الواجب يبجأ به ينبغي على طالب العين أن ينتجه إلى أن المثلة التي ذكرناها حينما قلنا أن يكون الذي وصف به من الواجبات أو يكون من المستحبات بنعنى أن يكون الدين ضمن الوطية فيجعل في وفيته من يقول اقضوا ديني من الثلث وحجوا عني من الثلث وتصدقوا بكذا وكذا من الثلث فلما جئنا نقل الزين وجبناه سبعة آلاف ريال ووجدنا الحج عليه بألف ريال ووجدنا الذي وص به أربعة آلاف ريال أصلح المجموعة في عشر آلاف الثالث عشر آلاف هذه مسألة التقديم فنقدم الزين ونقدم الشف ثم نتصدق بنفس الأربعة آلاف تسمة للعشر آلاف هذه مسألة التقديم نفس لفش على طالب العن لأن الشقوق الواجبية يجب سجادة سواء وصى أو لن وصى لكن أدخلناها في الثلث اولا إذا نص على أنها تكون دنب الثلث فيقول اقضوا البينا من الثلثي أو وحجوا عني من الثلث واعتمروا عني من الثلث وأدوا ثلاثة حديات من الثلث فيجعلها حقوقا مواجه فحينئذن ننضغ فيها على التفصيل الذي ذكرناه في نسألة الثلث وأما نحية الأصل فلا إشكال أن الذي يجد. المجادرة بالسجاد الدين ترى أن يصفع للميانسي ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من بيانية يخرج الواجب من, من بيانية وكقوله تعالى لن يكن الذين كفروا من أهل كتاب فهذه من البيانية وبينا نصنف رحمه الله أن من الواجب الدي وأن من الواجب الحج فمثل للبيه بحقوق العباد ومثل للحج بحق الله عز من لا ترى المحج يحدي عنه وليه ويجب ان يستأذر عنه اذا كان ولي لا يريد ان يحج او لا يجب فالحج يستأذر من يحج عنه وتدفع له معونة الحج ونفقة الحج ذهابا واياما ثم اما ان يحدد موضعا يقول الحج عني من المدينة فيجب ان يلتزم بوقيته وإن أن يكون قد توفي أثناء الحج فيوطي أن يكمل عنه ولم يكون قد فعل فيكمل من الموضع يكون إحرامه من الموضع الذي توفي فيه وإن أن يطلق فإذا أطلق قال بعض العلماء إذا وجب عليه الحج وقصر إذا وجب عليه الحج وقصر حتى توفي يجب الإحرام من الموضع الذي توفيه لأن الوصيل منزل منزلة الأصيل فلو كان من أهل المدينة لا يصبح أن أقول لأحد من أهل جدة فج عنه يحرم من جدة لأنه وجب عليه يتعين أن يحرم من المدينة وهو النقاط الأبعاد فلا يحرم من دون المواقف ولا من النقاط الأدنى إذا وجب عن الأبعاد وهذه مسألة صحيحة تشهد الأصول الشرقية بصحتها لأن النائد أن الإنسان بالحج قائم مقامه وعلى هذا يجل ويحج عنه من الموضع الذي وجد عليه الحج وقص فيه لأن ذنته مشغولة بحج على هذا الواجب وعلى كل حال يجب أداء الحج عن الميت إذا ترك سواء وصى أو لم يوصي إذا علم وارثه بذلك من كل ماله بعد موته وإن لم يوطي به من كل ماله بعد موته لما قال الواجب فإذا كان حد حج, حج ناحلة فيحج من الثلث ولا يحج من أفضل الناس ينبغي أن بين عمرين الشقوق والواجبات والبيون تقضى قبل قسمة المانة قبل قسمة التاريخ فهي في رأس الناس لكن بالنسبة للوصايا صدقات أو خصص شيئا داخل الثلث هذا يتقير فيها بالثلث فينظر فيها بعد الانتهاء من الواجبات هذا الفرق بين الأمرين. فدينا رحمه الله أنه يطبع هذا من كل فريكته ويبدأ به كما ذكرنا لورود النصر في كتاب الله عز وجل للأمر بتقديم الوصية والدينة على قسمة المواريد. نعم فإن قال أدو الواجب من ثلثي بدأ به فإن قال أدو الواجب من ثلثي بدأ به لأنه هنا في الحقيقة الثلثي أخبر لحيث الأصل طبعا يؤخر على الدين في الواجب فإذا أدخل الواجب في الثرث بدأ به كونه واجبا يجعله في الثرث لا يسقط ما تبثه أنه يبدأ به هذا مراد من صميم مثلا محمد له عليه الميد عليه دين عشر ثلاث ريال فقال بصالح عليا عشر ثلاث ريال أدوها من الثرث يبدأ بها ما يقال أنها مصية في الثلث وتؤخر لا أنه يبدأ بها لأن الديد الوافد يبدأ به قبل قسرة المواريد وعلى ذلك تقدم وكونها واجبة وكونه يجعلها في الثلث لا يقصد تأخيرها عن مرتبة الوجود كما ذكرناه فإن بقي شيء أفضهم صاحب التبرع وإلا سقف فإن بقي شيء يعني ذلك كان وصّى بقضاء الدين من السلم ووصّى بأشياء من السلم هذه فائدة إدخال المسأل أنه سيخلص الزخام بين الدين وبين الصجاقات والهداد فلو قال أخذوا ديني من السلم ووصّيح لمحمد بن عمي عشر ألف رياض عشر ألف رياض وجدنا الثلث عشرين ريال. الدين الذي عليه خمسة عشر ألف ريال. فمعنى ذلك أننا سنعطي ابن عمي كم خمسة ألاف سقط ما زاد عن السلح فنعتبر الدين مقدما هذا أول شيء لأنه واجب ثم بعد ذلك التصدد لأن بعض العلماء قال يعني الاحتمال هنا الذي جعل أهل العلم والصنع على لأنه قد يقول قائل فلننقل الحقوق الواجبة إلى أفرد تلك ونقل ثلثة عامرا حتى ننفذ الوصائف قال لا مادام انه ادخل الدين بالنوصيته بالكلف وجب التقيب الهداري ثم يعطى المشتحد والنوافل بعد الوافل وصارت المثل راجع للمثل التي ذكرناها وهو انه لا يعطى المشتحد مع وجود ما هو اوجب واكاديمي فرجعت الى الاصل البداء بالواجبات قبل المشتحدات والصدقات